وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا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 كَهُمْ مُلْتَافِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحُكْمَ بَيْنَهُم بما وَلَ الله وَلَا تَتَّبِ أَهُوأَهُم وَلَا تَتَّبِع أَهُو أَهُم م جَ أَكَ مِنَ الحَقَّ لِكُلّ جَعَنَنكُم شِةَ وَمنِنهاجَ وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَعَكُمْ أََُّ تَ وَاحِدَثَ وَلكل يَبَل وَكُمْ فيمَا آتَكُْ وَل كلّ يَبلَلوا وَكُمْ فيمَا آتَكُمْ اللَّهُمَّ ارْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ